بسم الله الرحمن الرحيم وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا ينطق عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وحي يُوحَى عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى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 إن هي إلا أسماء سميتموها مَا وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظنى ما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم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 والاثم والفواحش الا لمن ان ربك واسع المغفره هو اعلم بكم اذ انشاكم من الارض وإذ انتم واذا في بطون امهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدا اعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازره وزر أخرى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 الشاه وانه هو اغنى واغنى وانه هو رب الشعراء وانه اهلك عادن الاولى وثمود فما ابقى وقوم نوح من قبل انهم كانوا هم اظلم واضرا والمؤتفكه اهوا فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الاولى ازفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله وعبدوا